ولو لا وَلَيُنْقِرَنَّ نَضَّامُهُ مَن يَنْفُ الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق الإنسان وَلَئِنْ سُرنا نَمَّاغْنَ لَيُخْرُ إِنَّ بَاغِلًا قَوِيٌّ